والان مع الآفة الثباب المسلمين أحبتي في الله وحييكم بتحيات الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حلقتنا اليوم هي عن آفة خطيرة من آفات اللسان اللي بها كثير من المسلمين ونظر الله سبحانه وتعالى أن ينزع الجميع عن هذه الآفة ويتخلص من هذه الآفة الخطيرة التي قد تعصف بمجتمع الإسلام والمسلمين هذه الآفة عن سباب المسلم والعياذ بالله رب العالمين سمعنا عبدالله بن مسعود وهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم أيما امرئن قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه وفي رواية أحمد أيما رجل كفر رجلا فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر والعياذ بالله رب العالمين ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إذا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه وفي رواية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رأى مؤمنا بكفر فهو كقتله أحبة في الله هذه نصوص نبوية شريفة وردت على لسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحذرنا من مسألة السباب المسلم لأن السباب يعني هو أشد من السب لأن السباب هو أن يقول الإنسان ما فيه وما ليس فيه هذا هو السباب يعني السبب ان تقول ما فيه فقط ولكن السباب هو ان يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه وهذه من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ولقد اتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام فانظر الى ان الانسان عندما يبغض انسانا او يحسد انسانا او يمتلق قلبه يعني للاسف الشديد ضغينة او حقدا او حسدا او كراهية او بغضا نحو انسان ما فانه يقول فيه يعني يقول ما فيه من عيب وما ليس فيه وهنا تكمن الكارثة تكمن كارثة ان المسلم يجب ان يمسك لسانه عن سب اخيه المسلم لان في اللغة سبحان الله كلمة السب يعني اصل السب في اللغة هو القطع وهو مأخوذ يعني اعزكم الله من السبه وهي حلقة الدب يعني كان الفاحش من القول سمِي بالفاحش من الجسد يعني السذف هي حلقة الدب يعني السبت يعني هذا هو فاحش للأمر او الفاحش من الجسد يشبه به ويسمى به الفاحش من القول يعني كأن الإنسان عندما يذكر الإنسان بشين belg او يريد ان يشينه فإنما هو يريد ان يعني يخشف عورته والعياذ بالله رب العالمين فيعني وكأنه يريد أن يُبدي عورته المسبوب والعياذ بالله نعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الآفة الخفية أما سباب المسلم في سوق نعلم أن الفسق في اللغة هو الخروج وفي المصطلح الشرعي هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وهو عند أهل التخصص والاختصاص وعلماء الشريعة الفسوق أشد من العصيان قال ربنا وكره إليكم الكفرة والفسوق والعصيان فانظر أخي المسلم وأختي المسلمة أن المسلم عرضه غالي المسلم عرضه غالي كما قلنا حرمته عند الله أعظم حرمة من الكعبة يا كعبت الرحمن ما أبهاك وما أجبرك وما أعظم حرمتك ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك فإنسان عندما تعدى على الآخرين بأن يسبهم وأن يقلل من يعني وزنهم الاجتماعي أو يذكرهم بما يشينهم أو يذكرهم بما ليس فيهم هذه خذسة كبيرة ولذلك. انظر الى ان سباب المسلم في سوق وبقية الحديث يقول صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر لان القتال طبعا بلا شك اشد من السباب لانه ينتهي الى ازهاق روح هذا الانسان يعني القضية ان حق المسلم على المسلم ان يعينه ان ينصره ان لا يقضله ان يكف عن اذاه فاذا اذا تعدى الانسان هذا وكما قال الامام النووي في معنى الحديث قال ان سب المسلم بغير حق حرام باجماع الامة وفاعله فاسق كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسألة ان كما قال الحديث ايما مرئن يعني مسلم كان ذكرا كان انثى كبير كان ام يعني مجرد بالغ بلغ الحلم يعني لا يحق له ان يصف اخاه وصفا يشينه ولا ان يقاتله ولا ان يتهمه يعني بسوء او يتهم بما ليس فيه والسباب يؤدي الى ان يأتي الشيطان والعياذ بالله رب العالمين ليحضر هذا المجلس الذي يحبه الشيطان هذا مجلس لا يحبه اهل الامان هذا مجلس لا يحبه الله عز وجل السباب هذا هو الشيطان يحبز المسبوب على ان يسب ويرد هذا على ذا وتكبر الفتنة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المستفاني ما قال فعلى الباب ما لم يعتد المضبوط معنى ان الاسم اسم الشاب يعني هو اسم الواقع من هذين الشخصين يعني القضية انه يعود على من اتفق الا ان الثاني يأتي يريد ليريثه ينتصر فان تجاوز الحد يعني يكون له للاسف او عليه نفس الوصف ثم يعود الاسم ايضا على من بدأ، لأن الشرع أيضا يبيح أن ينتصر الإنسان عندما يظلم، ولمن انتصر بعضهول منه فأولئك معهيم من سبيل، وقال ربنا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن ولكن المؤمن عندما يعفو هذه درجة عظيم، المؤمن عندما يعفو يقول ربنا يقول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزه يعني الإنسان عندما يعفوه إنسان متواضع إنسان يدع الله عز وجل يرد على هذا الإنسان يدعي الله عز وجل يقتص من هذا الإنسان يدع الله سبحانه وتعالى أن يأخذ حقه من هذا الإنسان لأن سباب المسلم كما قلنا بغير حق يحرم على الإنسان لكن إذا انتصر الذي سبه المسبوب يعني يعني إنسان سبه إنسان فجاء الذي هلم هذا وسبه فمدى؟ يريد أن ينتصر ويستوفي ظلمته من الطرف الآخر وهل هذا يعني يمرأ الأول من حقه قال أهل العلم نعم يبرأ الأول من حقه ويبقى عليه اسم الابتداء يعني الإنسان سب إنسان فانتصر الطرف الثاني المسبوب الذي وقع عليه السب فانتصر لنفسه انتهت القضية لكن يبقى على الأول اسم البداية اسم الابتداء والإثم المستحق لله سبحانه وتعالى لأن العباد عيال الله والعباد هم خلق الله ولا يجب أن يتجرأ الإنسان على ما خلق الله سبحانه وتعالى فالإنسان يتق الله رب العالمين ويراعي هذه المسألة لأنها مسألة خطيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يمسك ألسنتنا عن هذا الأمر لأن السباب أيضا السباب سوف يدخل الإنسان أيضا في الفش والتفحش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 لما روى عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم أي الموت فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قال أولم تسمع ما قالوا قال صلى الله عليه وسلم أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه انظر إلى هذا الكلام العظيم وهذا الأدب الجم يعني صنعه رب العباد سبحانه وتعالى على عينه صلى الله عليه وسلم وأدبه في فأحسن تكديبه وكان خلقه القرآن يعني هو يقول يا عائشة عليك بالرق وإياك والعنف والفرش لأن العنف والفرش ما وجد الرفق في شيء إلا زانة وما وجد العنف والشدة في شيء إلا شانة يعني يأمرها ويأمرنا جميعا بالرفق وينهى عن العنف والفحش فلما تقول معللة ردها على معشر اليهود الذين قالوا لنريزصا أساموا عليك يا محمد أو لم تسمع ما قالوا يعني عندما سمعت ما قالوا يا رسول الله يقول لها بأدب جم أو تسمعي ما قلت ردت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه وهم نروت عائشة ان رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه يعني بسط الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه يعني هششت وششت في وجهه فقال يا عائشة صلى الله عليه وسلم متى عدتني فحاشة إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره انظر إلى هذا الحديث الخطير يعني كثير من الناس اليوم في زمننا وفي كل زمن وفي كل عصر يبتعد الناس عنه اتقاء فرشة فالإنسان ليس بفاحش ان اثقل ما وضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن وان الله يبغض الفاحش البذيء ولما وصف انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان النبي او لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا كان يقول لاحدنا عند المعتبة ما له ترب جبينه يعني كي يكني عما يريد ان يقول صلى الله عليه وسلم ان من يحرم الرفق يحرم الخير هكذا كما رواه الامام مسلم وان الرفق كما قلنا وكما ورد عن عائشة فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانة ولا ينزع من شيء الا شانة يا عائشة ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه هكذا روى الإمام المسلم هذه الأحاديث العظيمة التي ولدنا أن نتعلمها نحن وزوجاتنا وأبناؤنا وبناتنا وأهلنا ويجب أن يعرف الجميع أن الإنسان عندما يمسك لسانهم عن سباب المسلم سوف يتعول الصفات الحسنة الجميلة وعندما يخلق لسانه بالفحش وبالبداء في الناس وفي أعراض الناس عندئذ سوف يتعول لسانه البداء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على الجميع من سباب المسلمين ومن السب واللعن ان ربنا على ما يشاء وقديث وصلى الله عليه وسلم محمد